الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على الآية التي ابتدأنا الحديث عنها في الليلة الماضية وهي قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تحدثنا عن صدر هذه الآية وبقي في الحديث بقايا فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما قرر وحكم هذا الحكم القاطع وأحل الله البيع وحرم الربى فليس لأحد بعد ذلك أن يستحل الربا أو يتأول كما أنه لا يكون لمؤمن أن يعتقد بحال من الأحوال أن الربا مصلحة أو أنه عصب الاقتصاد أو أنه لا قوام لحياة الناس إلا به فلو كان كذلك لما حرمه الله تبارك وتعالى فإن الله لا يمكن أن يحرم على الناس ما تقوم به مصالحهم أو تتوقف مصالحهم عليه فإن الله تبارك وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث وجاء ذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة كما أخبر القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلما حرم الربا دل ذلك على أنه خبيث والخبيث لا يمكن أن يتحقق منه المصالح بحال من الأحوال ثم أيضا وأحل الله البيع وحرم الربا لا يمكن أن يفرق الله تبارك وتعالى بين متماثلين في الحكم فإن هذا خلاف الحكمة فأفعاله تبارك وتعالى وأحكامه كما ذكرنا مبناها على الحكمة وهي معللة سواء أدرك الخلق ذلك أو لم يدركوه فإذا فرق الله عز وجل بين أمري فأحل هذا وحرم هذا دل على اختلافهما سواء أدرك الإنسان ذلك أو لم يدركه مع أن أكثر الناس يدركون الفرق بين البيع والربا، لكن لو جاء أحد وقال أنا لا أدرك الفرق بينهما فيقال عليك أن تسلم وتذعن لحكم الله تبارك وتعالى لأنه فرق بين الأمرين في الحكم ولا يمكن أن يفرق بين المتماثلين كما لا يمكن أن يسوي بين المختلفين كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ونسمى العلم بذلك موعظة فالموعظة كما ذكرنا في بعض المناسبات أنها تطلق بإطلاق واسع القرآن كله سماه الله موعظة وكذلك أيضا لما ذكر الله تبارك وتعالى حكم الظهار والكفارة ذكر أن ذلك أيضا مما نوعظ به كذلك قد تطلق الموعظة يعني تطلق على الأحكام الفقية كما في هذا المثال وتطلق على الأمر والنهي المقرون بالترغيب أو الترهيب يعني ما يرغب الناس أو يرهبهم وهذا هو الشائع في إطلاق الموعظة المقصود أن الموعظة وصف بها القرآن والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بذلك فليس لأحد أن يستنكف من الوعظ ويعتقد أنه نقيصة في حقه لأن بعض المشتغلين بالعلم سواء علوم الآلة ك أصول الفقه أو علوم الحديث أو أصول التفسير أو نحو ذلك لربما يستنكف الواحد منهم ويترفع عن أن أي يكون واعظا وكذلك بعض المشتغلين بعلوم المقاصد كالحديث والفقه والتفسير نحو ذلك قد يترفع عن هذا ويعتقد أن هذه صنعة العوام أو الجهال أو من لا حظ له في العلم وهذا غير صحيح فالله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وكذلك وصف القرآن بهذا فمن جاءه موعظة ويأخذ من هذا الموضع أيضا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله هنا أحوال وصور ومقامات الربى الذي يتعاطاه الناس قبل نزول الحكم قبل نزول التحريم قبل نزول هذه الآية هذا فله ما سلف وأمره إلى الله يعني قبل نزول هذه الآية الربا الذي كانوا يتعاملون به الجاهليه هذا بالإجمع بلا اشكال ليس فيه خلاف أنه حينما نزلت هذه الآية فمن جاءه موعظه من ربه بلغه الحكم فانتهى من الربا وأخذه أو استحلاله فله ما سلف يعني مما أخذ من الربا سابقا قبل النزول وأمره إلى الله ومن عاد فأخذ يعني بعد الحكم بعد العلم بالحكم بعد نزول الآية بعد التحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فهذه الصورة الأولى من تعاطى الربا أخذ أموالا ربوية قبل نزول الحكم ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية فهذا لا إشكال أنه له ما سلف بنص الآية أي صورة الصورة الثانية من أسلم دخل في الإسلام وكان يتعامل بالربا فهذا يقال فله ما سلف وأمره إلى الله لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله لا يقال لا يطالب أن يعيد الأموال المحرمه التي أخذها الربا ونحو ذلك هذه الصوره الثانيه بلا إشكال من دخل في الإسلام الاسلام يجب ما قبله الصوره الثالثه وهي من تعامل بشيء من الربا جهلا هذا يقع فيه كثير من الناس يتعامل بمعاملات وهو لا يعلم أن هذا من الربا فمثل هذا يمكن أن يقال ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ما أخذه قبل العلم لأن هذه المعاملة محرمة فهو له قبل العلم لماذا هذا ما لم يكن مفرطا لأن من شروط التكليف بلوغ الخطاب خطاب الشارع فالعلم به داخل في ذلك هذه من الشروط العامة هناك شروط للتكليف في كل تكليف مثل العقل والبلوغ وايضا بلوغ خطاب الشارع في كل التكاليف هناك شروط خاصة في كل تكليف مثل مثلا الصلاة لها شروط من دخول الوقت استقبال القبلة الطهارة وهكذا الصيام صيام رمضان دخول الشهر وكذلك أي بيت النية من الليل ونحو هذا فبلوغ الخطاب شرط فهذا الذي ما بلغه أن هذا حرام ما علم فله ما سلف وأمره إلى الله لكن بعد ما علم لا يجوز له أن يأخذ أقصاط الربوية لا يجوز أن يأخذ شيئا من الربا بقيت له أقصاط كل هؤلاء الثلاثة لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا بعد العلم أو بعد نزول الحكم او بعد دخول ذاك بالإسلام أولئك الثلاثة بقي الصورة الرابعة والأخيرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم وهو من تعامل بالربا وهو على علم بأنه ربا وبعد نزول الحكم ثم تاب فهل يقال فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف يعني اذا تاب وهو يعلم كان يتعامل بالربا عصيانا من غير استحلال فتاب فهل له ما سبق أو يجب عليه التخلص من الأموال الربوية التي أخذها لأنه أخذها من غير حلها والحكم نازل وهو عالم بالحكم فلم يكن له أن ذهب طوائف من أهل العلم إلى أنه داخل في الآية فله ما سلف وأمره إلى الله إذا كانت توبته صادقة صحيحة وقالوا هذا أدعى إلى الترغيب بالتوبة والإقلاع عن الربع وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل على أنه يقول بذلك فهو يقول الموعظة تكون لمن علم التحريم لمن علم يعني هذا الحال الرابعة لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه ولهذا قال الله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعني في قصة الإفك والخوب والحديث فيه أن تعودوا لمثله أبدا مع أنهم يعلمون أن هذا حرام لا يجوز قذف الأعراض وأهل العفاف فيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا فذكر الوعظ لهم حذرهم من العود إليه مع علمهم به فشيخ الإسلام يقول الموعظة تكون أشد أبلغ في حق هذا الذي كان يعلم من ذاك الذي تعاطى الربة مثلا وهو لا يعلم أكذا قال شيخ الإسلام والقول الآخر أنه يجب عليه أن يتخلص من هذه الأموال التي أخذها بغير حق لأنه عالم بالحكم مخاطب بخطاب الشارع فمن توبته أن يتخلص من الغصوب أموال التي غصبها ومن الأموال التي اكتسبها من غير حلها لو كان عنده أموال من مخدرات مثلا عنده أشياء مسروقة لا يعلم أصحابه إذا يعلم الأصحاب لا شك أن ترجع إليهم وفرق بين حقوق الناس التي... فهذه يجب إرجاعه هذا داخل في التوبة ومن شروط التوبة أن يعيد المظالم إلى أصحابها لكن في الرباء ماذا يفعل القول الآخر أن عليه أن يتخلص من هذه الأموال ما أخذ من زياداته على من أناس يعرفهم يعيد ذلك إليهم لأنه أخذها منهم بغير حق وهذا القول له وجه قوي من النظر والله تعالى أعلم لكن ذاك الذي أخذ قبل العلم لا يعيد لكن بشرط التوبة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أمره إلى الله لاحظ التعبير هنا لاحظ العبارة فمن جاءه موعظة من ربه من ربه ما قال موعظة مثلا من الله فذكر هذا الاسم الكريم الرب لأن من معاني الرب أنه هو الذي يشرع ويحلل ويحرم فذلك من مقتضيات ربوبيته أنه هو الذي يملك وحده التحليل والتحريم والتشريع فمن جاءه موعظة من ربه وفي معنى التربية والتربيب فالله تبارك وتعالى يربي خلقه وعباده التربية من الناحيتين الناحية الجسدية بما يغذوهم به فينبتون وهم في بطون أمهاتهم حتى يخرجوا بعد ذلك فيشب الواحد منهم ثم يشتد وكذلك أيضا يربيهم التربية الأخرى بالإيمان والهدايات وما إلى ذلك يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب فهنا فمن جاءه موعظة من ربه وفيه لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرشدهم ويبين لهم ويعظهم ويتجاوز عن ما وقع منهم قبل علمهم بذلك أو قبل التحريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا من رحمته تبارك وتعالى بخلقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولذلك هذا في كل الأمور وآذي القضية مسألة العلم بالحكم بعد نزول التشريع تتفاوت يعني العلماء يذكرون المعلوم من الدين بالضرورة والواقع أن هذا أيضا يختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر يعني الذين في آخر الزمان يقولون لا يعرفون إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله يقولون أدركنا عليها آباءنا لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا لا يعرفون شيء يعني تندرس معالم الدين تماما يعرفون هذه الكلمة لكن حينما توجه هذا السؤال ما تغني عنهم هذه الكلمة قال تنجيهم أو تنقذهم من النار لماذا؟ لأنهم لا علم لهم بشيء من حقائق الدين ودعائمه لا يعرفون صلاة ولا زكاة في آخر الزمن لكن ليس لمن علم بذلك أن يترك هذه الأمور ويقول تكفيني هذه الكلمة لا وكذلك أيضا الشواهد على هذا كثير جدا معاوية السلمي رضي الله عنه لما عطس تكلم في الصلاة وقال واثك لأمياه وجلس يلتفت وينظر إليهم يقول فجعلوا يرمقونني بأبصارهم تكلم بهذا في الصلاة يبدو أن كل الصلوات اللي كان يصليها كانت على هذا الحل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة لأنه جاهل وقل مثل ذلك أيضا فيما وقع من أمار رضي الله تعالى عنه حينما اصابته جنابه فتمعك تمعك الدابة أصلى وكذلك عمر ابن العاص حيث صلى بأصحابه وهو جنب في يوم بارد محتجا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فخشي على نفسه الضرر ولم يعلم بالتيمم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده أحمنا حينما قالت إنها تستحاض سبع سنين تدع الصلاة والصيام علمها أن هذا ليست بحيضة ولم يأمرها بقضاء الصلاة والصيام في وقت الاستحاضة معن الواجب عليها أن تصلي وتصوم وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة ذكرتها في مجالس تحدثت فيها عن قضايا تتعلق بالعذر بالجهل ومسائل تتعلق بالتكفير ونحو ذلك يمكن أن تراجع ذكرت شواهد كثيرة أكثر من هذا فهنا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى ان لم ياته ذلك لم يبلغه الخطاب خطاب الشارع فوجد في ما يسمى بالجمهوريات الإسلامية التي هي كانت أجزاء مما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا وكانت الشيوعية إلى المسيطرة الحاكمة لتلك النواحي الشاسعة وكانوا يحاربون كل مظاهر الدين والناس يستخفون بصلاتهم ان صلوا وبصيامهم ان صاموا فالشاهد أنه بعد ما سقط ذلك الباطل المنتفش وزار بعض طلبة العلم تلك البلاد وجدوا كثيرا من المسلمين لا يعرفون الصلاة وجدوا بعضهم لا يعرفون إلا ثلاث صلوات ووجدوا من قدم لهم الخمر على المائدة فلما رأهم نفروا من ذلك طمأنهم بأن هذه الخمر من عرق جبينه ومن كسبه فلا عليهم أن يشربوا منها لا إشكال لأنها لم يأخذها بغصب أو سرقة أو اختلاس هكذا يعتقد فلما بين له أن ذلك لا يجوز كذا فما شربه قبل ذلك قبل العلم لاحظ معاً قضية الخمر معلومة وقدامها بن مضعون في القصة المعروفة في زمن عمر لما شربوا الخمر في البحرين و دعاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وسألهم عن ذلك فأقروا وقال له حدامة بن مضعون وهو من أهل بدر احتج بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا هذه نزلت بسبب السؤال الذي ورد حيث قتل من قتل في غزوة أحد والخمر في أجوافهم قبل نزول التحريم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا فيقول نحن اتقينا وآمنا وعملنا الصالحات وشهدنا بدراً يعني هو شربها مستحلا لها لم يعلم بالتحريم فهم الآية هكذا فعمر رضي الله تعالى عاذره بهذا كذلك يؤخذ من هذه الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى موعظة من ربه هنا أضاف ذلك إلى الضمير موعظة من ربه فانتهى فقد يفهم أن هذه من الربوبية الخاصة التي من مقتضياتها التوفيق والهداية والإرشاد ونحو ذلك هنا أيضا قال الله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وعمره إلى الله فانتهى إذا أخذ بعد ذلك فهذا لم ينتهي كذلك أيضا وأمره إلى الله ما قال فهو في حل أو قد غفر له أو تجاوز الله عنه وإنما قال فأمره إلى الله فجعل له حبلا للرجاء ولكنه لم يكن ذلك بشيء قاطع يمكن أن يركن الإنسان إليه وإنما يبقى على حال من الوجل عمره إلى الله يبقى ملازما للخوف يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة والاستغفار وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي بشيء من هذه الأعمال والمنكرات والذنوب أو ترك الصلوات أو ترك الصيام أو نحو ذلك فهداه الله وامتن عليه بالتوبة تاب عليه وهداه أنه ينبغي أن يكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار والتوبة ونحو ذلك وهذا من أمارات صحة توبته وقد تكلمنا على التوبة في مجالس كثيرة وذكرت كلاما للحافظ ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى أن التوبة النصوح تلك التي تكون خالصة صادقة وجازمة لا تردد فيها وتكون أيضا هذه عامة شاملة من كل الذنوب ويكون حال العبد بعد ذلك إلى صلاح وتقى وطاعة أن يقبل على الطاعات لا يقول أنا تائب ثم بعد ذلك يكون في حال من الإعراض والغفلة على ما كان عليه وإنما يقبل على الله عز وجل وتصلح حاله تستقيم أموره هذه التوبة الصحيحة الصادقة النصوح فهنا وأمره إلى الله هذا يجعل الإنسان دائما في حال من الخوف والوجل ولا يضمن المغفرة والتوبة وبعض الناس يسألون أسئلة غريبة يقول من صام رمضان إيمانا واحتلالا غفر له ما تقدم إذا نفعل مشهد ومن يضمن لك أنه قبل هذا الصوم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وكأنما صام الدهر لا يقول هذه بثلاثمائة حسنة بعشر أمثالها والست أيام بستين ثلاثمائة ستين إذا هذا عن السنة لماذا أصوم عشراء ولماذا أصوم عشرة الحجة ولماذا أصوم عرفة ولماذا أصوم الاثنين والخميس ومن؟ وردني سؤال يقول ثبت أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله إذن لماذا؟ يكفي هذا عن التراويح وعن ما شاء الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قم الليلة إلا قليلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهذا في هذا الحال من الاستغناء إذن فليقل لا أقرأ القرآن أقرأ كله الله واحد ثلاث مرات والسلام هذه ختمة هذا ليس بصحيح ليس بهذا هذا الفهم أو يقول مثلا أصلي ركعتين في قبة ويكفيني عن العمر لماذا أذهب إلى العمر ومن يرى أيضا حسن الحديث أو صحة الحديث من جلس بعد الفجر يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتاني تامتان ولماذا نحج إذن هذا الفهم فهم غير صحيح أطلاقا فأسأل الله عز وجل يفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات تكلمت على هذا بالأمس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قلت هذا يحتج به من قال ومن عاد فأولئك عاد إلى استحلال الربا. وذكرت قرنتين دالتاني على هذا لا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. تحلوه صراحة الأخرى بعده وهي قوله أصحاب النار ذكر أصحاب والأصحاب هم المنازمون لها على الخلود قال أم فيها خالدون فهذا احتج به من يقول بأن المقصود ومن هذا فأولاك يعني استحلال الربا ولو قال قائل بأن ذلك في أكلة الربا وإن لم يكن مستحلا يقال هذا من نصوص الوعيد والخلود يطلق على البقاء المدة الطويلة وإن لم يكن ذلك بالبقاء الأبدي السرمدي كما قال الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومعلوم أنه لا يخلد بالنار أحد من أهل الإيمان إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفضلنا. إيه إيه هذه التعاملات هناك من يفتي بجوازها وهناك من يفتي بتحريمها بأتبار أنها حيلة أنا أقول وبينهما مشبهت وهناك أشياء من الحيل ينبغي أن يبتعد الإنسان عن الربى والريبة فدعوا الربى والريبة ها؟ بالنسبة للميراث السلف كانوا يعقولون بأن الميراث من أطيب المال باعتبار أن المال كما ذكرت في بعض المناسبات المحرم منه ما هو محرم لذاته فلا يحل مهما كان السبب انتقاله، مثل الخنزير والخمر والميتة ونحو ذلك هذا لا يحل ولو انتقل بالهبة أو بالميراث أو بهدية ونحو ذلك ثاني ما كان محرما لكسبه يعني أنه اكتسبه بطريق محرم فهذا إذا وصل إليه بطريق مباح كالهبة أو الهدية أو قراء الضيف أو النفقات على العيال ونحو ذلك فهذا يكون تحريمه على من اكتسبه بهذه الطريقة المحرمة ومن وصل إليه بطريق مباح فليس بمحرم. اليهود كانوا يتعاملون بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالبيع والشراء والاقتراض ونحو ذلك فيكون التحريم على من اكتسب بالطريقة المحرمة ومن وصل إليه بهبة أو هدية أو ميراث فلا شيء عليه فكان السلف يرون أن الميراث من أطيب الكسب حتى كان بعضهم إذا تحرج أو تحرج فأرادوا أن يبينوا له أن هذا لا شائبة فيه قالوا إنه ميراث يعني ليس فيه شوائب كسب محرمة والله أعلم طيب تفضل لا, لا يمكن لهم الأمر وإنما يحتاج أن يتحقق الإنسان في هؤلاء الشركات اللي يتعاملون في وسطة مثلا أو أن معاملاتهم صحيحة وإذا كان لا يعلم يسأل نعم نعم هي مسألة العذر بالجهل لا يمكن أن تضبط بضابط دقيق كالمصطرة فهذا يخرج وهذا يدخل ما يمكن لأن هذا يختلف في اختلاف الأحوال والأشخاص ومن دقائق العلم وإذلك لا أرى لطلاب العلم الذين لم يرسخوا فيه أي يشتغلوا فيه وستأتي أحكامهم وكلامهم والنقلات اللي ينقلونها عن أهل العلم هنا وهناك متباينة ولذلك صارت هذه القضية يعني سببا لكثير من الإشكالات والانحرافات فينع الإنسان بنفسه ويدع ذلك لأهل العلم الراسخين والله لا يكلفه بذلك فالعلماء يذكرون معلوم من الدين بالضرورة لكن كما قلت حتى المعلوم من الدين بالضرورة أيضا قد يختلف من مكان لآخر من وقت لآخر فهذه المسألة ليصعب ضبطها ولذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش أختها حمنة يعني زينب أم المؤمنين أختها حمنة تقول سابع سنين أستحاض أدعى الصلاة والصوم قريبة ليست بعيدة والجارية أو الجاريتان كانت تضرباني بالدف تقولاني وفينا نبي يعلم ما في غدي أعتقد أن يعلم ما في غد غير الله عز وجل يكفر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهما بالكفر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. مثل هذه المسائل دقيقة فالحل ما هو فيه الذي أنصح به نفسي وأنصح به جميع إخواني لا يشتغلوا بهذه المسائل ستوقعهم في متاهات طيب وأترك هذا لأهل العلم الراسخين في العلم فذلك إليهم والله لن يسألك في القبر لعن ثلاث مسائل من ربك؟ ما دينك؟ من هذا آل الرجل الذي بعث فيكم؟ طمئن لا يلزم أن كل شخص وكل مسألة وكل قضية وكل حادثة وكل واقعة يقول لك فيها حكم ورأي وتشتط وتذهب هنا وهناك إلا تضع النقاط على الحروف لن تحصي وهذا تكليف ما لا يطاق فتعدوا عن هذا تماماً تستريحوا وتريحوا وهذه الشرور التي ترونها كثير من في هذه الأسباب ودخول في قضايا من هذا القبيل تحصل بسببه فتنة في الأرض فساد كبير فضلنا عم. إذا علمه بعينه مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك يعيده إلى إنعم يقول هل هناك فرق بين الذي أدرك تكبيرة الإحرام والذي لم يدرك تكبيرة الإحرام بالأجر؟ لا, لا شك لذلك كان بعض السلف يعزي من فاتته تكبيرة الإحرام وفي الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار هذا يدل على أن تكبيرة الإحرام لها شان يقول هذا أخطأ في حقه شخص وحلف أنه إذا لم يعتذر فإنه يقول قد سامحته دون اعتذار ولا شيء فما الحكم في هذا الحلف كان في كفارة في جزء أن أدفعها هو المخطئ لا تدفعها أنت كفارة فإذا قال هو هذا المخطئ أنا سأدفع عنك فلا إشكال يجوز في كفارة اليمين وغيرها من الكفارات أن يتبرع بها غيره بإذنه بإذن المكلف الذي عليه الحق وعائشة رضي الله عنها لما حلفت ألا تكلم ابن أختها أن الله ابن الزبير رضي الله عنه في واقعة حصلت فحلفت فكفر عنها واعتق رقابا وليس رقبه واحدة تطيبا لقلبها فهذا إذا كان فيه لكن لا تلزمه بهذا يقول إذا أطال الإمام في قيام الركعتين الأخيرتين من الظهر أو في التشاهد الأول أو بين السجدين فهل يكرر الذكر، يكرر لا لكن الركعتين الأخيرتين من الظهر لا يطال فيهما إنما التطويل في الركعة الأولى في الظهر صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر صلاة الظهر الأولى تكون طويلة والثانية أكثر منها يعني كان الذاهب يذهب إلى البقيع يقضي حاجته، ويتوضع ويأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى صلاة الظهر يطال يشرع التطويل في صلاة الظهر في الركعة الأولى وصلاة الفجر كذلك فعلى كل حال يكرر الذكر لكن لو أطال الإمام في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو غير ذلك فله أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فإن هذا قد ورد أيضا فمن قرأ بسورة قصداً وعمداً بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو في الثالثة من المغرب أو نحو ذلك فهذا لكن لا يداوم عليه لو قرأ أحياناً فلا إشكال يقول هل الدين تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً فقط أم أنه يضم, يضم إلى باقي المال؟ لكن حسب هذا الدين إذا كان لا يرجو أو ربما لا يرجع إليه لأنه عند مماطل أو عند مفلس فإنه لا يزكيه أما إذا كان عند واجد فكأنما هو في صندوقه غير مماطل على كل حال وهذا يقول من فاتته الصلاة سنوات عديدة لم يكن يصلي لا يعلمها بالتحديث لا يقويها لكن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل يكثر من النوافل الصورة بيع السيارات للتنص على الإجارة حتى التملك صورة ربوية فإن كان كذلك فما لا هي ليست صورة ربوية ولكن لا يوجد شيء في الفقه الإسلامي اسمه أجار منتهي بالتمليك بهذه الصورة بهذه الصيغة أجار لا يوجد أجار ينتهي بالتمليك شرعا لا يوجد يعني ما الذي يوجد يعني الآن الأجار هو ملك للمنفعة والبيع ملك للعين يعني حينما نؤجر لك مثلا هذه الساعة أنت لا تملك عينها أجر لك يوم أو سنة لكن البيع أن تملك العين هذا الفرق فحينما تستأجر السيارة تستأجر السيارة معناها أن تنتفع بها تذهب وتجيء إلى آخره لكن لا تملك عينها فهذا لا يتحول ولو كانت الأجارة ألف سنة لو كان العقد طويلا أو قصيرا فإن لا تتحول إلى ملكك في يوم من الدار إلا بعقد آخر اسمه بيع فالأجار هكذا عقد اسمه أجار منتهي بالتملك هذا غير صحيح يقول هل في غزوة أحد كان يوجد منافقون هم رجع دل الله بن أبي بثلث الجيش لكن يوجد ضعفاء إيمان والله عز وجل قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل يعني بالرجوع والله وليهما فدل على أنهم كانوا على الإيمان لكن كان هناك ضعف كان هناك تفكير بالتراجع ولهذا قال الله عز وجل طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك هذا لا يلزم أن يكون هؤلاء الذين خرجوا أو من خرج في المعركة لكنهم يتحدثون عن ما حصل بعد ذلك أننا خرجنا مكرهين لأن عبد الله بن أبي كان يرى البقاء في المدينة لا يخرج خارج المدينة كما حصل في الوقعة هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني غلبنا على رأينا والله أعلم هذا يقول ابنتي عمرها تنسى سنوات السنوات وأحيانا تسألني وتقول لماذا يريد؟ هي تسأل على كل حال عن الشيء من أفعال الله عز وجل وأفعاله نبين لها أن الله عليم حكيم أنه وأنه خلق هذه الحياة للابتلاء ليتميز الناس وهذا من كمال عدله أنهم لم يعذبهم بمقتضى علمه سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما يكون ولكن من كمال عدله أنه لم يعذبهم حتى يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويقع ذلك يصدر ذلك عنهم يعني المعصية أو الكفر أو غير ذلك وهذا محمل الآيات والنصوص التي ورد فيها تعليق ذلك بالعلم حتى نعلم فالله يعلم ما كان وما يكون لكن المقصود العلم الذي يترتب عليه الجزاء علم الوقوع فتفهم بالطريقة والعبارة والأسلوب المناسب الذي يصل إلى ذهنها وأن الله عليم حكيم وتظهر معاني أسماءه وصفاته وتظهر ألطافه بأهل الإيمان وتظهر مقتضيات أسمائه الجبار والقوي ونحو ذلك بأعدائه حينما يقسمهم ويحصل بذلك بسبب ذلك من تشفي أهل الإيمان والفرح ونحو ذلك ورفعة الدرجات والأجور وال... يعني لا يكفي أيضا أن يقول لها بهذه السن يقولها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم هو لا يسأل عما يفعل لكن نحن لها مثل هذه المعاني التي تدركها إن شاء الله نعم. والله أعلم السلام